ثم لا آتينه من بين أيديهم ومن خلفهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجر أكثرهم شاكرين قال خرج منها مذو مذحورا لما تبعك منهم لأمل لا أن نجهنما منهم أجمعين ويا أدم اسق الأرض وزوجك الجنة فكلا من حيث جئت ما فكلا من حيث جئت ما ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين خالص وسلهما الشيطان يبدي لهما ما وريا عنهما من سوئاتهما ليبدي لهما ما ووري عنهما من سوئاتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة وقال ما ناكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إن لكما لمن الناصحين فدلهما بغرور فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سُوءَهُمَا وَطَفِقَا يُخْصِفانِ عَلَيْهِمَا وَطَفِقَا يُخْصِفانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْتِ الْكُمَّ الشَّجَرَةَ وَأَقُلَكُمَا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 كما أخرج أبويكم من الجنة يزع عنهما لباسهما يزع عنهما لباسهما ليريهما سوء آتيمه إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم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 أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسق وأقيموا جهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدا وفريقا حق عليهم الضلاله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 قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق والإثم والبغي بغير الحق وَأَن تُشْرِكُ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا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 قالت أخرىهم لأولهم ربنا هؤلاء أضلوا فأتهم عذابا فأتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولهم لأخرىهم فما كان لكم علينا من فضل فذوق العذاب فذوق العذاب بما كن تكسبون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم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 وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدان الله لقد داءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها, أورثتموها بما كنتم تعملون وَأَنَا دَأُ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابًا النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَاَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمُ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ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 قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالم ولا لأصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسمهم قالوا ما أغن عنكم قالوا ما أغن عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون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 زقكم الله. قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهؤلاء ولعبوا وضرتهم الحياة الدنيا. فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يونهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة فَأَنزَلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ هَلْ يُنظَرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا بِالْحَقِّ يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا من الحق فهلنا من شفعاء فيشفعوا, فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ان مَرَضَكُمُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر النجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين أدعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين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 أذركم ولتتقو ولعلكم ترحمون فكذبوه فأجئناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين وإلى عاد أخاهم هدى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 قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وانا لكم ناصح أمين أعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم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 سَمِيتُمُهَا أَن تُمُوَ أَبَاكُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ فَاتَّخِذُوا إِنِّي مَعَكُم مِنَ الْمُتَّظِرِينَ فَأَلْجَئِنَا هُوَ الَّذِينَ مَعَ غان دبر الذين كذبوا وقطع ما الذين كذبوا باياتنا وما كانوا مؤمنين وإلى ثمود اخاهم صالحا قالوا قوم يعبد الله ما لكم من اله غيره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 واذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد عاد وبوأکم في الارض تتخذون من سهولها تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون؟ أتعلمون أن صالح مرسل من ربه؟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 ولكن لا تحبون الناصحين ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من جون النساء بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأل جيناه وأهله إن رأته كانت من الغابرين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 فأوَفُ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُ النَّاسَ أَشْيَاءَ أَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به واتبعونها عواجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين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 فكيف آسى على قوم كافرين وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها إلا أخذنا أهلها بالبأس والضرا سيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا وقالوا قد مس السبأ الضراء والسراء فأخذناهم فأخذناهم بغتته وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَايِ وَالْأَرْضِ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَايِ وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَبُوهُ وَلَكِن كَذَبُوهُ فَأَخَذْنَا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتهم وهم نائمون أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يامن مكر الله إلا القوم الخاسرون اولم يهدي للذين يرثون الارض من بعد اهلها انه نشاء واصبناهم الا نشاء واصبناهم بذنوبهم ونطبع على ظلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرآن قص عليك من آباءها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَدْ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهِ فَظَلَمُوا بِهَا فَأُوْذِرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ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 قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجح وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لا جراء قالوا إن لنا لا أجر إن كننا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين.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 أكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لا أقطع أن أجيكم وأرجلكم من خلاف ثم لا أصلب أنكم أجمعين قالوا إن إلى ربنا منقلب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 قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك آلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا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 فإذا دأتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإذ تصبهم سيئة يتطيرون بما وسى ومن معه ألا إن ما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتينا به من آية لتسحرون بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقم من وضفاد عردا آياتا وَالدَّمَ آيَاتٌ مُّفَصَّلَاتٌ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَىٰ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهَدْنَا عِندَكَ لَإِنْ كَشَفْتَ عَنْ الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إسْرَائِيلَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إلَى أَجَلٍ هُمْ فَالِقُوهُ إلَى أَجَلٍ هُمْ إذا هُمْ يَنْكُثُونَ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 وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتنت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا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 ولما جاء موسى لنيقتنى وكلمه ربه قال رب أرني أو ظر إليك قال لا تراني ولكن ظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجل ربه للجبل جعل صائقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إن استطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي برسالتي وبكلامي فخذ ما أتيتك وكن من الشاكرين وكان تابينه له في الالواح من كل شيء موعظه وتفصيلا لكل شيء وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوته وامر قومك خذوا باحسنها ساريكم دار الفاسقين سأصرف عن آيات الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإيَّارو كل آية لا يؤمنوا بها وإيَّارو كل آية لا يؤمنوا بها وإيَّارو سبيل الرشد لا يتخذو سبيلا وَإِيَّا رُوْسَ بِيَلَ الْرُّشْدِ لا تَخْذُوهُ سَبِيلَ وَإِيَّا رُوْسَ بِيَلَ الْغَيِّ يَتَخْذُوهُ سَبِيلَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ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 119. قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين 110. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم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 قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين إن الذين تتخذوا العجل سيلانوا غضب من ربهم وذلة سيلانوا غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجز المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابون بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها إن ربك من بعدها لغفور رحيم ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح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 واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي واسعت كل شيء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 الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف يأمرهم بالمعروف وينهأهم عن المنكر ويحل لهم ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبث إذا ويضع عنهم إصرهم ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أرسل معه وَاتَّبِعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فأمنوا بالله ورسوله النبي الأنبي الذي يؤمن بالله وكلماته الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون وَمِن قَوْمِ لُوسَاءَ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِي يَعْدِلُونَ وَقَطَعْنَاهُمْ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطٍ أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا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 وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا, وقولوا حِطَّةٌ وَدُخُلَ الْبَابِ سَدًّا مَّغْفِرَ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فبدل الذين ظلمونهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون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 وَإِذْ قَالَتْ أُمَّتُمْ مِنْهُمْ لِمَ تَعْضُونَ قَوْمًا إلَّا هُمْ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَقُونَ فلما نسوا ذكرو به أن جينا الذين ينهون عن السوء، الجينا الذين ينهون عن السوء، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس.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 وَإِذْ تَأْذَنَ رَبُّكَ لَيَذَعْ فَنْ عَلَيْهِمْ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعذابِ إِنَّ رَبَكَ لَسَرِيعُ الْعِقابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ وَقَبَّطَعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَّا مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وبلأناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلفوا ورث الكتاب يأخذون عرب هذا الأدنى ويقولون ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرب مثله يأخذون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 والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إننا لا نضيع أجر المصلحين وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم وظنوا أنه واقع خذوا ما آتيناكم بقوته وازكروا ما فيه وازكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذ أخذ ربكم من بني آدم من ظهورهم ذريةهم وأشهدهم وأشهدهم على أنفسهم أليس بربكم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 وكذلك نفصل الآيات ولغ لهم يرجعون واتلو عليه النبأ الذي آتينا وآياتنا فانسلخ منها فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغوين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 وَمَن يُضِل فَأُولَائِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبَاصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَذَانٌ ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وَذَارُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمِنْ مَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِيَاعْدِلُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ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 اولا ينظرون في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء وان عسى وان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم فبا اي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له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 119. وعلم الغيب لستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون 110. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فَلَمَّا تغشاها حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فمرت بِهِ فَلَمَّا أثقلت دعو الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما أثقلت أصالحا جعل له شركا في ما آتاهما فتعال الله عن ما يشكون أيشكون ما لا يخلق شيئا وهن مخلقون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 خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإنا ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين